الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدم من ربهم، وأولئك هم المفلحون.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 انا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا الصفاه ولكن لا يعلم وإذا لق الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنماكم إنما نحن مستهزئون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 ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصون ثم بكم يوم فهم لا يرجعون أو كصييب من السماء فيه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 نَضَّحَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 اهي إن انتم صادقون فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعده للكافرين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 وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى الَ السَّمَاءِ فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنْ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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها أنا كنت صادقا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 فَلَمَّا بَأْسَمَ بِأَسْمَاءٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا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 وأنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً تَسْعَى ما تخذتم الأجل من بعده وآتٌ ظالمٌ ثم أَفَأُنَا عَنْكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُرُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا دَبَّرَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظون ثم مَا بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم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 قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذَنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ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 من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر منذ ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسره الناظرين قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن لا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة ناشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وَاللَّهُ مُفْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمينون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون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 لا تعبدو إلا الله وبالوالدين إحسانه وذِل القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنًا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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْ هَاآءُنَا يقتلون أنفسكم وتكرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليه إن بالإثم والعذوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو أمّر ألف سنة وما هو بمزحزحيه من العذاب أي يأمر والله بصيهم بما يأمرون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 119. الله على كل شيء قدير 110. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 129. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 122. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وبيأس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أم مت مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الثواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 قل انتم اعلموا ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادته عنده من الله وما الله بغافر لما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما والله ما قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ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 الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حدة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني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 وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ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 والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها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 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 129. لنا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْ لَا يَأْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدِي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 <تصفيق> <تصفيق> انما حرم عليكم الميتة والدم الله غفور رحيم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 أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدا والعذاب بالمعفورة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 119. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا واولائك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فَمَنَعُوا فِيهَا لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَالْتَبَاعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له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 أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشلون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 119. لباس لكم وأنتم لباس لهن 110. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم 111. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل واللي هي مواقيت لل الناس والحج وليس البر بان تاتل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ولا تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنَّ أَنتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنَّ أَنتَهُ فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 صيام أو صدقة أو سك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفض أَوْمَنَّا مِنْ أَرَفَاتٍ فَذَكُرُوا اللَّهَ إِنَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذَكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَالِمِينَ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 وَقُرَّ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَات فَمَن تَعَدَّل فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى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 يا ايها الذين امنوا اذنوا في السلم كان فتن ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتينهم من آية بينة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 قَلِيْلَ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغِيَمْ بَيْنَهُمْ فَهَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم ثم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هو متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب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 Wahai kamu, mereka adalah orang-orang yang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 قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس وإثمه ما أكبر من نفعه ما ويسألونك ماذا ينفقون قل النعف 129. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة 121. ويسألونك عن اليتامى 122. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأغنتم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن 17. إن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 18. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم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 أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقر ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن نبي الله واليوم الآخر، وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز الحكيم أَقْلَاقُ مَرَتانِ فَإِمْساكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف ألا يقي حدود الله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 ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا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 ذلك يغضبه من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذالكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأأنتم لا تعلمون. والوالدات مرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمغرون لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد في صلاة عن تراضي.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 وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَفْسُسِ النَّبِلِ الْمَغْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تواعدوهن سرا إلا تقولوا قولا مأروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا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 على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمأروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضوا لهم فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى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 فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منهم كَمَا يَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّغْرَمٍ والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمأروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله. قال: هل غصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟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 بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يقتصر من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجنس. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أنسى يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل بوسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 129. ومن بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن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 وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُذُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْمِ فَمَنْ يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّارُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى النُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 117. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر 118. والله لا يهدي القوم الظالمين 119. أو كالذي مر على قرية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 قال بل بث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 مَاذَا أَنَّى عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ نَجْزَاءٌ ثُمَّ بَعْضُهُمْ يَأْتِينكَ سَعْيًا وَأَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ أفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أمبت سبع سنابل في كل سبولة مئة حبة والله رضاعف لمن يشاء والله واسع علي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة الخير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا لا تبطلوا صبقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثَلُهُ كمثَلِ صَفْوَانٍ عليهِ طرابٌ فأصابهُ وابلٌ فتركهُ صلداً لا يقدرون على شيءٍ مما كسبوا والله لا يهذل قوم الكافرين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 نخيله وأغلب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 ولا تيمموا الخبيث من نوتفقون ولستم باخذه الا تغمض فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 117. يؤت الحكمة من يشاء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 نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَهُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَسَائِعٌ الفقراء الذين أقصرو في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون أن 117. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 118. الذين ينفقون أموالهم بالليل والناس 119. هار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 ولا يأبى الشهداء إذا ما ذعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتاب ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها 117. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 118. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقَامٌ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 والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 أَتَمَّ غُلَّانًا فَصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ